الباب الخامس عشر ومئة باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم يعني شربا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح